بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المصموعة هذه البدا. الوجه الأول يبدأ حملاً، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. قصد هو في المنام زاوية أو خادم. طيان هو في المنام رجل يزفر حضائح الناس. قيم هو في المنام مرض وحزن. طوب النبن هو في المنام مال حلال وإن دل على الولد كان سقطا أو قصير العمر وإن دل طوب الآجر على الولد كان تماما أو طويل العمر طبال تدل رؤياه في المنام على صاحب الأخبار طبل هو في المنام خبر باطل طنبور هو في المنام يدل على أمور الناس وأباطلها طرطور تدل وياه في المنام على السفر او الزوجة الحاملة لثقة للزوج والرجل الحامل لشقة المرأة طوق مرأ في عمق طوق في المنام فإنه بخير وطوق أشار المرأة إلى زوجها وكرامة تبقى وشيء يقع في يدها من نهو وطوق للمرأة زوجها فإن كان من خطة وكان واسعا محكما فالزوج سخيا حليم غليل وإن كان رقيقا فهو سوء حاله طيب السلام لمش الثوب الفضفاض الواسع انتهى الطي في المنام حياة عز ومروءه وولاية وسفر واخر وولد طي هو في المنام العف وكب الغيظ او نفاب الرزق والاجل طارب هو في المنام استدعاء للهنم والاحزان وربما دل على شرعة الفهم والوعي لذوي البلاد وعلى الانفاق الامال من اهل التأثير هو في المنائم ثناء حسن طير هو في المنائم انزل سلطان الوزينة والتاجر ربح طرش هو في المنائم نقط في الدين لأن الله تعالى قال في حق الكفار صم لكم عمي البقرة الثانية عشرة طفل هو في المنائم يدل على الهموم والأنكات والتعب في مدارات الجهال وعباب الله واللعب والطفله الصغيره من التقطها او حملها فان كان محبوسا او محصورا او متعبا في خصومه او مديونا او فطورا فربج عنه وزال همه طحال من في المنام قويا فان مال خزائنه حصين وينال فرحا طلع, طلع النخل في المنام يدل على رزق وعمل الزوجه طرفاء في المنام رجل منافق يضر بالاغنياء ويعين الفقراء طاعون هو في المنام جاب طريق هو في المنام الشارع والطرق المختلفة هي البدع طاقة هي في المنام إذا كانت واسعة دليل على حسن خلق المرأة وضيقة دليل على سوء خلقها طاحون الذي يطحن فيه البر دال في المنام على دار العلم التي يفصل فيها الحق من الباطل حرف الضاء ظهور من ظهر له في المنام ما كان عنه كثير دل على الأنس بعد الوحش والفائدة بعد المغرب أو الولد بعد قطع الواس ظهار, ظهار من المرأة يدل على ظهور الأسرار الموجبه بالانكار دل ظهاره على اليمين وربما دل على التولي يوم الزحف ظهر الإنسان في المنام يدل على ما يظهر عليه او يستظهر به وربما دل ظهر على ما يظهر عليه كاللباس وما يستظهر به من مال ميخور او مصلحة يستسنها الغفر وفي المنام يدل على مصلحة بالاعداء وربما دل طول الغفر لما يحتاج اليه كالستان وغيره وعلى السعر في الرزق بخلاف ما الى عاه مخصوصا وعلى الساعة في الرزق بخلاتنا إذا راه مقصوصا ربما دل طوله على الرفض لأن طول الضفر مخالف للسنة ظلم الظلم في المنام من دول أقدار يدل على تعجيل الدمال وتخريب الديار وربما دل الظلم من أهل العلم أو القرآن على عفو الله تعالى ظلم هو في المنام ضمار وحيرة الظلم هو في المنام دال على توقف الحال ظل هو في المنام في الصيف راحة وذو ودوجاه يستضل به وهو في الشتاء ذال على الهم والنكب والبدعة ظرف هو في المنام ذال على الظفر بالمراد وربما دل على المعنى الظريف وربما دل على الوعاء من المال والعلم ظبة السيف الظبة حد السيف والجمع الأذبات في المنام تدل على حد العلم لطالبه والمال عن التبذير وعلى حد الأسرار الضبية هي في المنام ديارية الحسنى ظرف البقر وغيرها في المنام يدل على الكبد والسعر والاجتماع بين المرأة وزوجها والوالدة وولدها ظليم همش الظليم الذكر من النعام انتهى ظليم هو في المنام خادم ظن هو في المنام اسم لقوله تعالى ان بعض عضوا اسم الحضورات السامنة عشرة حرف العين عروس هي في المنام اذا كانت مزينة دنيا مخصبة عرس هو في المنام اذا كان بغناء وموسيقى فانه يموت شخص في ذلك المكان عذراء هي في منام عشر لأرباب المناصب كما أن المراه حرز لجوء ياسع عجوز هي في منام عجز وربما دلت على الدنيا الظاهرة والحزن وربما دلت على الاخره لأنها ضد الدنيا وربما دلت على الحمج بعد الياس منه وربما دلت رؤيا العجوز على المكر والخديعه والهمز واللمز عالم الجمد في المنام رجل عالم او زاهد نوثر جواب يقتدي به الناس علو علو الشاهد في المنام يدل على انحطاط القدر عظم عظم الحيوان هو في المنام مال مما ينسب ذلك العظم اليه ويدل على الكسوة لمن رأاه. قال تعالى فكسونا العظام لحما المنين الرابعة عشرة عصب هو في المنام المؤلف أمر الإنسان ومن وجد الألم في عصبه ناله هم وحزن وإن انقطع عصبه تشتت أمره وإن كان مريضا نفذ أمره عرق هو في المنام من أهل بيته مما ينسب إلى ذلك العض، وجمال العرق جماله وفساده فساده عرق وفي في عافية للمريض إن كان يردوه وإلا فهو عرق الموت وللسليم خدمه أو حرفه تتبعه ضمته والعرق دليل على مضبرة الدنيا عدو الإنسان يعبر بالأهل عين الإنسان هو في دين الرجل وبصيرته التي يدسر بها الهدى والضلاله عور مراء في المنام أنه أعور نقص نصف ماله أو نصف دينه أو أصاب اثما كبيرا عظيما وقد ذهب نصف عمره فليتق الله وليتب الى الله في النصف الثاني وقيل إنه يتظر منفعه من ناحية ويرجو ان ينالها عنا هو في المنام ضلاله في الدين وقيل ميراث كبير من عصبته عين الماء في المنام نعمة وخير وبركة وجلوه إنيه إن كان صاحبها مستوع ومرأى عيون الانفجرت في داره وكان غير مستور أصابته مسيبة يبكي لها أهل داره ومرأى أنه توضأ عين فهو خير عمش العين يدل في المنام على رب المصل عن المحال وعدم النظر لأرضاب الجرائب وربما دل عمش العين عن اشتغال الرسم عن الحم عذار الخد هامش الأذار السالف انتهى في المنام إقامة عذر ومن صار له أذار من أرباب اللحة خش عليه من خطر في رقبته وربما دل الازار على الآس والريحان عنفقر هامش ما بين الشفة السفلى والزقن من شعر هو في المنام زوجة غضل وربما دلت العنفقر على عول غضل الذي به وتباهى عبد هو في المنام أخ أو ولد قد أدرك عضالة عضالة الباب هو رب الدار أو خليمها العتبة عتبة البيت في المنام هي امراه الرجل ايتاب ان عتب في المنام من نبي أو خليل دل على توبته ورجوعه عن غلي والعتاب يدل على المحب والمحبة عفوا مرأة من أنى له عفى عن مهن بن زبى فإنه يعمل عملا يفروه الله تعالى له والمعفو عنه يطول عمره وينال اسما وصيانا عبوس الوجه مرأة من أنى أن وجهه عابس فإنه يولد له بنت عطور الرضى في المنام مرأة أن إبنها رجله عثرت في الأرض فإنه يجتن عليه دين فإن خرج منها دم فإنه ينال مالا حراما أو مصيبة في ماله عمل العمل الناقص في المنام مصاحبة ومودة عجب هو في المنام يدل على رفع القدر على المعالج والمضاد والتأييد من الله تعالى والنصر على المخاصم عيب العيب الحادث في المنام يدل على الأخلاف الغنمة والصفات رضية عجب هو في المنام يدل على ظلم والعجب لما تدلهم على أنه مما لا ينظر الله إليه يوم القيامة علي. وفي في المنام يدل على سلامه الباطل وربما دل على ما يوقعه في الندم ومن أنه انه نزع ثيابه ظهر له عدو مكاتم غير مجاهر بالعداوه ومن راى انه عريان في محفل فانه يفتضح عطش هو في المنام فساد في الدين عطاس هو في المنام استدانة امر كان له في شك عدل يدل في المنام على الفرج ومن عدل وكان على معصيه تبير الله تعالى عطاهم هو في المنام على قدر المعطي عقوق الوالدين دال في المنام على الوقوع في الكبار وكالشرك بالله تعالى وقتل النفس وغير ذلك وعقوق الفجار وهجران خلان السوء دليل على تقوى الله تعالى والتقرب إليه بما يرضيه عقد الشيء في المنام هو عقد من الدر او عقد النكاح والعقد على القنوس عقد تجارة والعقد على الحبل هو الدين عقد عقد لؤلؤ في المنام للنساء جمالهن وزينتهن والرجال ورع وعظه وحب القران على قدر صفاء اللؤلؤ عقيق هو في المنام نفي للفقر عقيقه هي في بشاره بقدوم رائب او عفية مريض او خلاص مسجون عمرة الحج هي في المنام دائرة على نهاية العمر وبلوغ المريض نهاية عمره وربما دلت العمرة لمن اعتمرها على الزيادة في المال والعمر عرفه ما رأى في المنام انه في يوم عرفة فانه ان كان له غائب رجع اليه مسرورا وإن قطعه ذو رحم وصله وإن شاجر إنسانا صالحه وعرفه تدل على الحج وربما دلت على يوم الجمعه وعلى سوق وتجارة الرابحة ومن وقف بعرفه في المنام انتقلت رتبته على قدره من خير إلى دونه أو من شر إلى خير عيد الأضحى في المنام عوض شرور الماضي ونجاة من الهلكة عاشوراء ما رأى في المنام أنه في يوم عاشوراء فهو على حاله من ذلك اليوم عارية ما رأى في المنام أنه استعار شيئا له قيمة دل على مغرب بقدر قيمة ما استعار عراف تدل إيه في المنام على إبطال العمل علاث هو في المنام رجل كريم كثير المال مذكور بالفضائل عطار هو في المنام رجل عالما او زاهد او عابد او اجيب عشار هو في المنام رجل داخل في امور غيره كمثال تدل رؤياه في المنام على تحمل الدمور والاوزار عجيم تدل رؤياه في المنام على امور سهلا وقرب راحة وانتظار فرج المسجون او الحامل والعجيم مال يحصل تدل رؤياه في المنام على الزواج للأعدد والطلاق للمزوج عواد هو في المنام يدل على البرد من الأسقار وعوض الإنسان لما كان عليه من خير أو شر عور البخور هو في المنام عجر صاحب ثلاء حسن عمر هو في المنام مارو ومنفعة من جهة رجل كبير منزلة عليم عجوة هو في المنام مال له مجموع مجهور الحصر حلال طيب وهي والتنب دواء من كل داء، خصوصا المدني هامش نسبة الى المدينة المنوعة انتهى عدس هو في المنام مال حلال اذا كان ثابتا وخير انه اهم ورزق الدني عسل هو في المنام مال من ميراث حلال او مال غنيمة او شركه والعسل لاهل الدين حلاوه الدين وتلاوه القران واعمال البر ولاهل الدنيا اصابه غنيمة من غير تعب عنب هو في المنام رزق حسن والعنب رزق لائم واسع مدخر وفي وقته غباره الدنيا وفي غير وقته خير يناله قبل الوقت وربما كان حراما يعدل له قبل وقته ومن التقط عن قودا نال مالا وجموعا والعنب الأسود رزق لا يبقى وقيل في وقته هم وفي غير وقته مرض عصير ما رأى في المنان أنه يعصر عينبا نال خصبة وكذلك عصير القصب وغيره وإن كان فقيرا استغناء عناب هو في المنام رجل شريف نفاع صاحب شرور وعز سلطان ثابت عند الشدائد ومن انه يمص العنان وفي ولايه لقوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نوع ياسين السنن عن تور هو نوع من الخيار وهو في المنام ولد شديد بامه وابيه عصف في المنام فرح فيه نعلم لخبرته وهو عده رجل لعمل يعمله عصا هي في المنام رجل حسيب مميع ناوان فمن راى ان بيده عصا فانه يستعين برجل تلك صفاته عجله تدل في المنام على تدبير عيش صاحب الرؤيا لأنها مركبه من اشياء كثيرة وتحمل أشياء كثيرة وتنقلها من مكان إلى مكان ومن رأى أنه راكب عجلة وتحت يد العجلة رجال فإنه يدل على أن صاحب رؤية يسوف قوما كثيرين وعلى أنه يولد له أولاد خيار عجل هو في المنام ولد ذكر إذا ولدته بقرته أو ذهب له والعجل ولد قادر للخير ربما بما دلت على الهم والنكال والمعصية والخروج عن طاعة الله تعالى عنز من رأى في المنام أنه أصاب عنزاء فإنه ينال جريئة أو رأى فاسدة الدين زنية فسمان منها الغنيات والإجاف الفتيات عنقاء رأى في المنام رجل رفيع مبتلي لا يصحب أهل ملة أو قاب هو في المنام رجل قوي صاحب سلطنة وبطش شديد مهيد صاحب خصومات لا يأمنه قريب ولا بعيد عق عق نوع من الغربان انتهى هو في المنام رجل منكر لا أمانة له ولا وفاء ولا يألف أحدا ملعون محتكر يلتمس الولاء عن دليل هو في المنام رجل قارئ او مطرب او امرأة مطيفة بعيدة الكلام عن كبوت هو في المنام امرأة ملعونه تهجر فراش زوجها عقرب هو في المنام يدل على الهم والنكت من سبب النمام الذي لا يسلم احد من يده ولا من لسانه والعقرب اهجر النمام بين الناس والعقرب عدو من قرابته ومرأة انه اخذ عقربا بيده والقاه على امرأته فإنه يؤذيها علق هي في منام المنزلة الدين الذي يكون جسد الإنسان وهم عياله وأولاده ومرأة علقة خرجت من انفه او فهمه أو بطنه فإن امرأته تسقط ولدا عصفور رجل صاحب له وحكايات عش دار من دل الطير عليه عشاء دليل على الاحتوال والكذب وقيام الفتنة والغذر لقوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء أين بكون يوسف السادسة عشرة عمود هو الدين عقبة من طلع إلينا لحاجة إنه يجد نفسه في تحصيل الدنيا والآخرة على ما قصده في المنام وربما دلت العقبة على المرأة صعبة المراس عقب هو الأولاد عورة مراء في المنام أنه انكشفت يابه عن عوراته فظهرت فإنه يتهتك ستره ومراء عوراته مكشوف وقد اعتراه الحياء من ذلك فإنه يقع في خطيئة ويشمت بي عدوه عاتق هو في المنام صديق الراتلي أو شريكه أو أديره أو من يقول مقامه قامه عنق محل هو ومستودعها عناق ما في المنام أنه يعانق إنسانا حيئا فإنه يحادثه مخالطة طويلة على قدر طول الإناق ولقد ذلك تكون له نه المحبة عشق هو في المنام بلاء عض هو في المنام كيد وقيل حقد وقيل العض يدل على فرط المحبة عرض هو في المنام يعانز عن أمر يقصده عمه عمّة الإنسان في المنام نخلته ثم حدث فيها فهو نخلة فإن لم يكن له نخل فهي أحد عصباته كالعم والاب وقد تكون عمّته نعمته أو إمامته أخذ من النفض إمامة في المنام تاج الرجل وجاهه وقوته وولايته وزوجته عيالي عيال الإنسان هنا لما رآهم لقوله تعالى وإن خبتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء التوبة السامنة والعشرون حرف الغيم غسل هو في المنام بماء طرور من جنابة الأول جنوعة على التوبة من الذنوب وقضاء وازل وزل الوالدين غالية هي في المنام مال وقيل كرام وسؤدد فمن راى انه تضرخ بغاليه فانه يستفيد ثناء حسنا من قبل رجليه وربما دل على انه يحب ويلب له ولد ذكر غيم يدل على السفر في البحر لسيره وحمله ماء غمام يدل على نصر المؤمنين وموت المرضى لقوله تعالى هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوذي الأمر البقل العاشرة بعد المئتين غبار هو في المنام إذا ركب شيئا مال لأنه من التراب والتراب مال غراب رجل رفيع ضخم صبر جربال يدل على الأن والتميز والفرق بين الحق والباطل غاشية تدل على الخروج عن الطاعة وعلى العذاب لقوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله يوسف السابعة بعد المئة غلاف زوج أو امرأة خاليان من النكاح والغلاف ولد الابله لا حركة فيه غل هو في المنام كسب الحرام لقوه تعالى ما كان لنبيه ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة قال عمان الحادية بعد المئة غضب هو في المنام سجن رم هو في المنام فرح بعد حزن غير هي في المنام الحرص ومن في المنام انه غيور فانه حريص رذر منقصة في الدين الدنيا وربما دل على السرقة والحجة الى المغدور به قياسا على قصة يوسف عليه السلام غيبة الغيبة في الارض هي في المنام سفر بعيد او الانتساب الى من دلت الارض عليه بمحبة او زواج او سبب وهي للمريض موت ريش الارتداد على الدين غصب رصب الانسان لما غيره في المنام يدل على العقد الفاسد او المال الحرام الهشاوة ما رأى في المنام ان على عينيه الهشاوة في بيار اصابه اصابه حزن عظيم الاطيط الاطيط النائم في المنام دليل على ادراك عدوه اياه على كشف ما يريد سترة غناء فكر غناء ثم نال كلام باطل ومصيبة إذا كان الصوت طيبا دل على تجارة نافعة والمغني حكيم أو عالم أو مذكر أو خطيب غذاء يدل على نصب لقوله تعالى آتنا غدا أنا لقد لقلنا من سفرنا هذا نصب الكف الثانية والستون ومره أنه يقلب غذاء فإنه يتعب غائط هو في المنال مال فنظر انه تروق غائطا صلبا جاملا فانه ينفق مالا في صحة الجسم والغائط السائل يدل على نفقة كبيرة ومن تغوط بحضور الناس فليحمر من فضيحه وحضور الغائط نجاه من إثم وأكل العذراء واحراجها مال حرام مع ندامه وربما كان كلاما يندم عليه الغرق من في المنام أنه غرق فهو في النار بقوله تعالى من خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا نيوح الخامسة والعشرون روس من رأى في المنام أنه يغوص في بحر فأصابه وحل في قارب فإنه يصيبه من السلطان هم فإن أخرج لولوء أصاب علما أو مانا بقدر ما أخرج غديلش غنير الماء دخول في غدر ومكائد أغار هو امر للخائف غاب الأسد يدل على الوحشه والفزع وعلى دور اهل الفسد والفساد غرفة دالة في المنام على الامن من الخوف لقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون سبا السابعه والثلاثون غلق فروان انه ورلق بابا جديدا في امر تزويج المراه ان كان اعرب وان كان متزوجا لفارقه غزل غزال اداره المراه في المنام انها تغزل وتسرع في الغنم فإنه يقرم لها غائب فانتنت فانها تسافر او يسافر زوجها غزال في المنام من النساء او الاولاد الملاح ذكورهم واناثهم غلام في المنام بشرى لما رأاه قال تعالى يا بشرى هذا غلام يوسف التنسعة عشرة غماز رجل حقود غواص سلطان أبو نظيره رطاس يدل على الجثوس وعلى الفوائد والأرزاق غاسل يدل على المؤدب لأرواب الجهل أو الذين لا يقبلون نصيحة إن نالها في المنام دالا على الفرج والسرور غنم في المنام رعية صالحة غراب أبقع في المنام رجل معجب بنفسه دخيل كثير الخلاف ومن صد غرابا نال مالا حراما حرف الفاء فقيه رؤياه في المنام دالة على الذكاء والفطنة والعلم فكر هو هنا فناء يدل على ابطال الفوائد وعدم الارفاق بسبب الامراض او الحصاد او المحق في الزرن فازع سرور وكيد انه شر وفساد في مظالمة قد اكتسبها فتنة فمنالج مالنوا الاولاد لقوله تعالى وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة الانفانة الشامنة والعشرون فتك وفي المنام من العذور ربما كان جرابا يهلك او نارا تفسد او سيلا يغرق او تغيرا لأحوال العالم فجور في المنام دل على الكفر لقوله تعالى ولا يلد الا فاجرا كفار نوح السابعة والعشرون فجر وفي المنام اذا راه طلوع هدى ونور فن فن فالمنطلون العديدها المختلفة على حسب أربابها تدل على الشفاء من الاسقام والأمن من الخوف والأنس بعد الوحشة وربما دلت رؤيا ذلك على رؤية الأمكة المستنزهة والألوان المختلفة أو الملابس أو رجوع الحسان فك الشيء هو في الممان وحشة فش الاورام يدل على عود الغائب إلى وطنه والغضال إلى وده والمسافر إلى قربه أو رجوع الأشياء إلى ما كانت عليه فصد في المنام على ما جاء بالعادة دليل على الراحه والشفاء فتح الأقفال والأماكن المغلقة في المنام دليل على تيسير العسير وتسهيل الصعب فتح الشيء يدل على الفرقة أو الزوجة في البكر انتهى الوضع الأول